يوم يجمع الله سلف يقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلْمَ لَنَا إلَّا أَنْتَ عَلَّمُ الْغِيوبَ إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إذْ أَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُوسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَاءٌ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 وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك، إذ جئتهم بالبيانات، فقال الذين كفروا، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواري.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 فإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ